في سجدة التلاوة هل يكبر الإمام في سجود التلاوة بحجة النساء التي يصلين في أماكن معزوله عن رؤية الرجال وأخ آخر يقول إذا الإمام قرأ سورة وفيها موضوع سجد التلاوة وكان يريد أن يسجد التلاوة فنسي أن يسجد وركع والمصلين سجدوا ثم أدرك الوضع وسجد هل عليه سجود السهو لكل سهو ركعتان في الحديث فإذا الإمام زاد في صلاته فركع ورد أن يسجد في ثم تحول للسجود فزاد في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام وأما الإمام إن كانت الإمام النساء يصدين في مكان خاص فيجمل به أن يجهر بالتكبير وقد صح الجهر بالتكبير عن ابن مسعود كما عند النبي وسلم سمعت جلسنا رحمه الله تعالى يقول إذا كان الإمام يصلي بالعوان فلو جهر ففي فضل مسؤول له من دوحة وإن كان يصلي بطلبة علم يعرفون الأحكام فالاحسن أن يسجد أن يخر ساجدا دون الجهر والله تعالى